وَكَذَلِكَ أَزَلنَاهُ قُآنَ النرَب يَ وَصََّّفْ نَا فِيهِ مِنَ الوعيدِ عََّهُم يَتَّكُونَ أَوْ يُحدِثُ لَهُم ذِكرَ فَتَعَلَ اللَّهُ المَلِكُ الحَُّ وَلَا تَجَل بِالقُآنِ مِن قَبِلِأَ 111. وقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما 112. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ آذَا عَذُولَّكَ وَلِذَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لَزَمًا وَأَجَلٌ مسمى وَاصْدُرِ الْعَلَا مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ آناء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا تعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا نحن نورزقك 124. والعاقبة للتقوى 125. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه 126. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب بالليل قالوا ربنا لقد قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى قل كل متربص فتربص